بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي با سراب ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو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 ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني كتاب لا في الأرض مرتين ولتعلن تعل كبيرا كبير جاء وعد اولا ما بعثنا عليكم عبادا لنا اولی بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن احسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء ولي يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، ولي يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، ولي ما علّت. بيرا عسى ربك أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن أَمْ حَسِبْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 تدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزروا أزرة أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.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 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة عجلا فجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا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 اُولَٰئِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا اُنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ